عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالتقود وحلت والموكودة والمتعدية والنقيحة وما أكل السبل إلا ما ذكئت وما ذبح ألا نصوب وأن تستقصي بالأزلام. ذلكم فسقوا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم فلا واخشوهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غير متجانف, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْنٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قلوا حلالكم الطيبات وما أنتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمون من مما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه واتق الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات أعطوا الكتاب إلّكم وطعامكم إلّهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين من الذين عوت الكتاب من قبلكم إذا إذا أتيتمهن ومن يكفر بالالهان فقد هتق عمله وهو في الاخره من الفاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم اذا فاغسلوا ولكن يريد ليطهركم وليتن نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 لقد أخذ الله ميثاق إسرائيل وذَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبَةَ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُمْ جعلتموه وأقرضتم الله أربعة سنين. لو كفرا أنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جناتا تجري تجري بتحت الأنهار. فمن كفر بعدنا؟ ك منكم فقد ظل فقد ضل السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه وَنَسُوا حَظًّا مما نَّبِيِّنَا وَلَا تَزَالُ تَقَلَّبُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ فَافْعَلُوا الْخَيْرَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا أخذنا اخذنا اخذنا ميثاقه مما ذكروا به فاغرينا بينهم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 لنكذا ويفعل منك قد جاء كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بدون مرية. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح إن, أراد أن يهلك المسيح اللهم عليكم اذ جعل, إذ جعل فيكم أن فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أربعين فيواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيها فكأنما أحي الناس جميعا ولقد جاء क्या तैयार है We وهو عيملا عليه فاحكم بينهم you you هونى ادلته وقالت اليهود يد الله مغلون ظلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك كفوا يا قوم وكفروا بينهم العدا وتولى بغضا يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب الله في ولكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعين ولو أنهم أقاموا وإن لم تفعل فلغت رسالته والله يعصبك من الناس Oh, oh, oh, out here Mm-hmm. واتقوا <تصفيق> الله يصدكم عن الله ويصدكم عن ذكر الله و الصلاة فهل أنتم منتهون أطيع الله وأطيع الرسول واحذره فإن توليتم فألموا أن على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما, طعموا فيما طعموا إذا ك قوة آمنوا الصالحات ثم تقوى آمنوا ثم تقوى آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا لا يبنونكم الله بشيء, الله بشيء. من الصيد تنالوا أيديكم ورماككم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا تُؤْنِسُ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ بِهِ You. Mm -hmm. après للناس اتخذوني ورمي إلى لين دون الله قال سبحانك لا يكون لي أن أقول